أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلتنا من قبلهم من قرن فناذ و لا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم ذر منهم وقال الكافرون هذا ساحم كذاب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 لَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا تَنزِعُونَ فِي الْأَسْبَابِ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكه أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر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 إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف قصمان بغابعضنا على بعض فحكم بننا بالحق ولا تشتت فحكم بننا بالحق ولا تشتت وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفر ليها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه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 نزلنا إليك مبارك اللي دبوا آياته وليتذكروا آل الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابَ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ فِي الْعَشِيِّ الصَّافِنَةُ الْجِيَادُ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 إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رفاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصلاد هذا عقائنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلف وحسن ما أب وَنَذَرَ عَبْدُنَا أيُوبُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد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 وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْفَينَ الْأَخْيَارُ وَأَفْقُرُ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِثِيْرِ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِيْ مُتَقِينَ لَحُسْنَ مَا نات عذل مفتحت لهم الأبواب متكين فيجا يذعون فيجا بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات طر في أتراب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 أنتم عنهم معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يغتصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين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 تكبرت أم كنت من العاليب؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طيب. قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي.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 قال فبعزتك لا أقول أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لا أم نَمَّ مِنْكَ وَمِمَّن من تَبِعَك مِنْهُمْ أَجْمَعِيدْ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنَّهُ إلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَا نبأه بعد حيد.